وَ اللههِ الرَّحمَان الرَّحيِيم والالطور وَكتَابِم مسْطُور في رَق شور وَالبَيت الممور وَالسَّقُ فيِي المَررفوع المسجور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 ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا, كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور العين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 وأمدّدناه بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها يتنازعون فِيهَا كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.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 فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ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 Or do they believe their dreams about this? Or are they a people who are good? Or do they say that they are good? Or do they not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 وَإِذَا رَوٰكِسٌ فَمِنَ السَّمَاءِ سَاقِطٌ يَقُولُ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَدَرُّهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم